بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبص من دابة آية لقوم يوقنون. وفي خلقكم وما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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟, فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل افاكه أثيم, أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن يسمع ايات الله تتلى عليه ثم لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. وإذا علّم من آياتنا شيئا اتخذوا هزوا. وإذا علم من شيئا أولئك لهم عذاب مهين. أولئك له حذاهم مجين من ورائهم جهنم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء ولا يغني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 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كل الذين آمنوا يغفرون للذين لا يرجون ايام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا يرجعوا للذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه, من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم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 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات زواء محياهم ومماتهم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات زواء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 وختم على تبعه وقلبه وجعل على بطره بشاوة فمن يحديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون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 والله ملك السماوات والأرض. ويوم تقوم الساعة يومئي يخسر المبطلون. وترى كل أمم كل أمة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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيفنين قلتم ما وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون وقيل اليوم ننشاكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين اليوم كما نسيتم يومكم هذا النار وما لكم ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هدوا وغرتكم الحياة الدنيا. فاليوم لا, فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ لا رَبِّ منها وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض. وله الكبرياء في السماوات وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم.